117. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين <تصفيق> اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله هيه هدى للمتقين